لَمْ يَجِدْكَ يَمَنْ فَآوَى وَرَجُلَ الْقَمْضِ لَمْ لَمْ <تصفيق> فَأَمَّنْ يَأْتِ مِن فَلَن وَا نْك وَرَكَ الَّذِي أَمْ قَضَى رَكًا وَرَفَعَ عَنَّا لَكَ فِي الدَّارِ إِنَّمَا ذَرَ رَجُل إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا wa we can pasmour اذا فرط تفنن صبر صبر واريه قدر غَلَ قَُ ل إِ سََ فيَذَان تَنْبُ مِثُم مرَدَدن أَسفَلَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وعير مهنون فما يكذبك بعد في الدين a <laughs>